وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ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 أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون ولا نطيع في ام حدا ابدا قتلتم لن ننصرنكم والله يشهد انهم لك لَإِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَإِنْ كُوْتُنُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَإِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَ الْأَدِبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ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 ذاكم وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء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 أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله.